We're uh -oh. تَابِعِينَ مِنْ قَبْلَيْنِ يَتَمَاسَّى فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ طِيَامُ سِنِينَ مِسِينًا ذَلِكَ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ mm